ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه تخروا منه قال إن تذخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فتوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء قل نحمل فيها, فيها من كل توجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من تبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله نجريها ومرتاها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني, يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال تآوي إلى جبلي يعطمني من الماء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 وقيل بعدل للقوم الظالمين ونادا نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدت الحق وإن وعدت الحق وأم الحاكمين